لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا ف للعلوم الاسلاميه أ اسماء الله م من الحسنى حتى إ ذ ا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ط ل و ا عنا وشهدوا على أ ن ف س ه م أنت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 حتى إ ذ ا اداركوا فيها جميعا قالت أ خ ر ا ه م قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء أ ض ل و ن ا فاتهم عذابا ضعفا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 وكذلك نجزي المجرمين لهم جهنم مهاد لهم جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم ا ل أ ن ه ا ر ل هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق, لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أ و ر ث ت م و ه ا بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه ة أ ص اصحابا ب النار ونادى أ أصحاب م ا ر أن قد و ج د ن ا ما و ع د ن ا ر ب ن ا حقا ب ل س ي ا ل ع ل و م ا ق ا س ل ا نعم ف أ ذ ن م ؤ ذ ن بينهم ا ل ل ع ن ة الله على الضالين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم ب ا ل آ خ ر ة كافرون وبيتهم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 نادى أ ص ح ا ب ا ل أ ع ر ا ف ر ج ا ل ا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اقنع عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أ ه ؤ ل ا ء الذي ن أ ق س م ت و ن ا ل ه م ا ل ل ه ب ر ح م أ د خ ل س ي ل ل ع ل ي ك م ا ل ا س ل ا م تحزنون ونا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 م ن الماء أ و مما رزقكم ا ل ل ه ق ا ل و ا إ ن ا ل ل ه حرمهما ع ل ى ا ل ك ا ف ر ي ن ا ل ذ ذ ي ن ت خ و ا ي ن ه م ه ا و ل ع ب ا وغرتهم ا ل ح ي ا ة وغرتهم ا ل ح ي ا ة الدنيا فاليوم ننساهم ف ا ل ي كما نسوا نقاطا